عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب كأن نجوما أو مضت كأن نجوما أو مضت في الرياحي عيون الأفاعي أو عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب كأن نجوماً أو مضت في الغياهب عيون, عيون الأفاعي أو العقارب عيون الأفاعي أو العقارب قلب المرء في الأمر حائرا فأضيق من تسعين رحب السباسب تشغلوني عني وعن كل راحتي مصائب تظف تني ازمة ازمة لهم ما لهم من جميع اهل هل من ناصر هل من ناصر ناصر أو مساعد أو مساعد, أو مساعد فَلَنَسْتُ أَرَى إِلَّا الَّذِي فَلَقَ النَّوَى فَلَقَ النَّوَى فَلَنَسْتُ أَرَى كثير المواهب كثير المواهب هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب فلست أراه إلا الذي فلق النواه فلست أراه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 يجيب دعى المضطر عند دعائه ومنقذه من معضلات النوائب معيد الغراء في زجرة بعد موتهم لفصل حقوق بينهم ومطالبين ففي ذلك اليوم العصيب ترى الوراص كرا ولا سكر بهم من عراتا خاشعين لربهم فأي حديث من رهين المطالب فيأتونهم والخال عند تلك المتاعب لعلهم ان يشفعوا عند ربهم لتخليصهم من معضلات المصاعب فما كان يغني عنهم عند هذه نبي ولم يغفرهم بالمارب